119. والكاظنين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 110. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله لذنوب فَأَسْتَوْفَوُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يُغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِغُونَ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُوَ لَأَكْجَزَّ أَوْهُمْ بِهِ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ قَدْ قَالَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ 114. في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين وَلَا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم أَلَوْنَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن يَمْسَكُمْ قَوْحُمْ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَوْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَامُ نُدَاعِي 119. ومن الله الذين آمنوا ويتخذ منكم لَا والله لا يحب الظالمين